ما بعمره بحبتك الحمد لله تركتك ريح لبالك بالك واهتم بحالك صار لازم تنسيها ايه شو بدك فيها مو جواد حدك تعبت احوالك حبيتي تخرب دايتك وما كنت متوقع Xavező, mély, maga hőn jér, hízilik té tujja. Habbitya, khréb bátya, تخلص نتقبلك داويلي جروحك وتخطى الماضي تعلم من اسودك وما تلعب لعبتها وتوجع قلبك معها على الفاضي حبيتها يخرب بيتك وما كنت متوقع الخبز وملح معه نجر خليك تتوجه حبيته يخرب بيته ويا ريتك بتسمع شو حكينا بنصحناك لا قلب ما ترجع اوه اوه اوه حبيته يخرب بيته وكنت متوقع خبز وملح Mondja, hogy liktető a szem, habbaitai, hribbaitai, áreitakit Le a